صحة وصفك بداية يا حماي الحمية صحة وصفك بداية يا حماي الحمية نفاذ صبري شليب عمري نفاذ صبري شلب عمري يا حماي الحمي صحة وصفك بداية صحة وصفك بداية يا حماي نفاذ صبري بارك نفاذ صبري شلب عمري نفاذ صبري وشلب عمري يا حماي الحم صحي تواصخك بيدايا يا حماي الحمي صحي تواصخك بيدايا يا حامائل حاميه نفذ صبري وامشلي بعمري نفذ وامشلي يا حامائل بو يا لو صوتي من لي همومي في يا خلي انا الغريب زي نبي الحر العقيله بو ويل عنا يا كرف بالشدات حامد وما بعد غيرك يا مويا اللي اتجي له واشتكي له واخوتي بالمسي على الوطن يا اخوتي واخوتي ضحى على الوطية ضحى حريت بامري وشلي بامري بامري وشلي بمري. يا حماي الحال صحة وصفك بدي صحيت واسقط بيديا يا حمال الحج صحيت واسقط بيديا بارك الله بيك يا حمال الحج نفذ صبري نفذ صابري نفاض صابري يا حمايل ح شاعر البيت سي سعيد الصافي يا علي وقصات عذابي لا اليك اروي خبره شدد من يا مصيبه بالتكيل ظالم زهرها عيون ما يمكن ثري يا غالي فقدت نظاره والجروح اللي يا بويا سر كت بقلبي اثر بارك الله جمال نياثيل وعمر ما ضل لي جمال وعمر ما ضل وعمر ما بدمعي يجري وشلي بعمري بدمعي وشلي بعمري يا حام صحة وصفك بديت صحة وصفك بديت يا حامائل النفث صدري يا طاويلي يا طاويلي يا حامائل حاميه ما يقترن ويهم مهمه ومنه مثل بحيرة طاحت ولا أخ ولا وعليمه من الرعب فرعت يتامه ساعة الحرقى وخيمه وعايله اللي كانت عزيزه مغبى اللي يا ياب همها اللي تاما بكيتيني يا وشوفين واشوف الفاطمية على كتري واشي اللي يبعو يا حماي الحمية يا حماي صحة وصفك بدي صحة وصفك بدي بارك الله بيك صحة وصفك بدي نفذ صابري وشل عبري نفذ <تصفيق> ما اظن بالدين يا يقترين ويهمهم همهي ومنهم يذلي بحيرة طاحت أولى أخو ولا والي يمهي من الرعب فريتي تامي ساعة وعايله اللي كانت عزيزه مقبعه ليابعضمها بارك الله ليتا ما بكيني يا وشوف الفاطميه اللي تشعل ليتا في وشوف الفاطميه واشوف الفاء على كتري شلف عمري على كتري شلف يا حماي الحمية يا حماي صحة وصلك بدي يا حماي الحمية صحة وصل يا حماي الحامي نفاذ صبري شلب عمري نفاذ صبري يا حماي يا علي خيول المي صاحت الهجمه عاليا في كل كتور يا غالي واليان واليالا هاي اللي تصيح انهضوا منا ابني وانهى وأنا يا أبوي ندبتك لتحضر لأنا حضر يا وليني ربك <تصفيق> الله يا أخو الهادي واصي لفتنا خيول ومي يا اخو الهادي واصي اللي فاتنا خيول ومية وظن تدري شلي بعو <تصفيق> يا حماي الحمية صحت وصفك بداية صحيت <تصفيق> وصغوا في يا حاميل حامي نفض صبري يا الله ما يا حامي يا بو يا كل ساعه مصيبه يا علي وكله خوف وانا افتار غالي التام وينسحق طيف الليل العوف بو يلوكي حاضر وحالي تشوفه عل النهار يا ابو يا نايم يا خلي وقع طغى وتشوفه الروح الوافي يا النفس القابيه أبو الروح الوفية وأبو النفس الافية طلب عذري وشلب عمر يا حما صحة وصفك بدأ بارك الله بيك صحت وصف يا عم وشلب يَا عَلِي شْبِي دِي وزِمَانِي مِنْ أَبُو فَاضِي الْحَرَمْ لي. بارك الله بلا جواب رحمة الله وانديك الله يضي حوائجكم يَا عَلِي شْبِي دِي وزِمَانِي مِنْ أَبُو فَاضِي الْحَرَمْ لي. ومن بعوه دبويا كل يا شفيلي من نجي يا جيبو وحدبوي والدروب كلها التزمني يم ملاظير شف من قدربو يا اللهمني ولا يضربوني ولا ولا جسر واحد شتمني ولا جسر واحد شتمني ولا تني الغاضيريه وعقب خضري سيبيني وعقب خضر سيبيا قولم دحري شل بعمري